قلوكم من الدعوة والتبليغ يا الدعاة تعطاوا العافية بيناتكم تسوى عليكم سبق لي بان خرجت معهم اسمع ذا لهم أنا جمعت الدعوة والتبليغ من أول من عرفها من قبل أن تتكون طائفة وجماعة من هذا البلد عرفتها من خلال أول جماعة وصلت هذه, هذه الدجارة هذا البلد ومن ذلك الوقت وأنا على علم بشانهم وما يقومون به وقد قلت قديما فيهم من ظن أن جماعة التبليغ جاءت بأمر ليس ذا تسويغ ونظنون بهدي خير مبلغ أو حل إله إليه بالتبليغ لله هاتك الجماعة فرغت منها نفوسا أحسن التفريغ تدعو إلى الرحمن دعوة حكمة بجميل قول في النفوس بلغة هذا ما معناه عني ادعي لها او, أو لغيري لكل الناس العصمة حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطائه وإذا وازنا بين ما يلاحظ تجاههم وبين ما يقومون به تجاه الدعوة وبالأخص مقاومة المنصرين الذين يشتازون ويشتابون أطر هذا البلد ويذهبون إلى أطراف المدن وإلى الأطغال التي لا يكاد يوصل واحد لكذاهم هذا. وأنا في بعض الحالات نقول بالدارجية عن الدعوة إلى الله بأحلى الجيفة. تعرفوا عن بعد اللي الميت عنها يجب أكلها لمن يخاف الموت جوعا عنها عن الواقع الوضعية اللي فيها. لا, لا لا لا لا الفقر والدعوة الملانة أفسر من ذلك وهذا اللي عرفت من شخصي عفى الله عني وعنه كان مغطلا لا له ولا عليه لا لدنيا ولا لأخرى هداه الله على أيديهم وصار مواضلا على الصلاة في الجماعة وصار حمامة مسجد حتى صار من من يدعون إلى الله وأنا علم بكل ما يلاحظ لكن الموازن بين ما صلحتهم وما سدتهم لا مقارنه وما من احد يسلم من شيء على كل حال حد يتركهم الى فاتلين قاموا الدعاه اللي ما سنن عنهم شكرين على المشي وارضاكم شكرين على المشي وطردوا جميع ما في البلد من التنصيرين والتبشيرين وحالوا بينهم على اللي دوروا ودعوا الناس وارشدوهم هاذيك السعاده قد يتكلم قال فيهما اخر احد العلماء أهمنا النفر الغر الذين وجوههم من الداء تستشفي بها الأعين الرمدو أقل عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا عدل المعدل وضطهم العافي ما ما حد يعطيني مثال مولانا العافي والعصمة ما أنا وما أنا أخبر فيه يا طبعا وبيني بقى مع كل حد عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد ما النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع وما من أحد يسلم من أخطاء ويسلم من اغلا لكن حسب العالم كما قلنا من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطا وحسب سوى المعصوم كون صوابه هو الأكثر الجاري وأخطاؤه أدنى من مسلمي. الذي ترضى سجياء أكبر الله طوم